وَغُدُوّ إِلَى طَيِّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَغُدُوّ إِلَى طَرْفِ الْخَيِّبِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَؤُوا وَيَصُدُّ والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي மீன சிபகோ மின்ன وَإِذْ بَنَوْنَا وَالْقَافِلَ إِذْرَايِمَ مَكَانًا بَيْنَ تِلْكَ وَهَذِهِ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَإِذْ بَنَوْنَا الْبَيْتَ أَأَن نَّعْمَلَ عَلَيْهِ مَن كَانَ بَيْتَ إِلَٰهٍ لَّا يُشْرِكُ بِشَيْءٍ وَقَدْ خَلَتْ بَيْنَهُ دَهْرُونَ قَافِ وَقَافِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْغَيْسُ يُ